رَمَتْ فَوْم شَفَعْتُ شَفِي رَمَلًا مُعَنِّتَ كُلُّ مَا كأنهم هم عمر مستافرة أرت من قصورة الَّذِي يُرِيدُ كُلُّ مَرءٍ مِنْهُ أَيُّو سَوْفَ يُعْطَاهُ مُرَاءً سَرَى لَا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْ كَلَّا إِنَّهُ تَنْكِرَ خَمَنْ شَاعَ ذَكَرَ خَمَنْ شَاعَ ذَكَرَ خَمَنْ أو أأ طفوا أمرهم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة